وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طابعا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 فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية اللهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 وتكلم نايديم وتشهد ارجله بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فانا يبصرون ولو نشأ ولما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيئوا ولا يرجعون ومن نوع مره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما يبغي له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 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم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 bara كل شيء